وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقبل أن أتكلم مع حضراتكم أذكركم قبل أن أتناسى أن من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلاً فجود على من سألكم فنبيكم صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فذهب لقومه وقال جئتكم من عند من لا يخشى الفقر من عند النبي صلى الله عليه وسلم تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أن تآخذ هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله صلى الله عليه وسلم وهذه من أجل الأشياء التي ترقف القلوب العطاء والإنفاق في سبيل الله ثم أقول للخروج من هذه الفتن المظلمة التي يتبع بعضها بعضا كموج البحر كما أخبر صلى الله عليه وسلم فلا سبيل من الخروج منها إلا بالاستقامة على أمر الله فلو استقامت الأمة على أمر الله تبارك وتعالى لاخرجها الله عز وجل من هذه الفتن فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى مبينا الطرق التي تؤدي إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى أقول لكل سائر إلى الله تبارك وتعالى إن صدق التأهب للقاء الله تبارك وتعالى يجعل العبد في انقطاع عن الدنيا وعن شهواتها وعن ملذاتها مقبل على الله تبارك وتعالى ثم أقول إن العبد من حين وطأت قدمه هذه الحياة فهو مسافر إلى الله تبارك وتعالى أيها المسافر إلى الله عز وجل اعلم منذ أن وطئت قدماك هذه الحياة فأنت مسافر إلى الله تبارك وتعالى ومدة سفرك في هذه الدنيا هو عمرك عمرك هذا هو مدة السفر إلى الله تبارك وتعالى وهذه الأيام وهذه الليالي هي مراحل السفر إلى الله تبارك وتعالى فكلما قطعت مرحلة من هذه المراحل فقد وصلت وقطعت شوطا في سيرك إلى الله تبارك وتعالى فاللبيب العاقل أن يجد أن يجد ويجتهد في قطع هذه المراحل بخير وبجد وبعمل لله تبارك وتعالى واعلم أن الناس في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى قسم قسم صاروا إلى دار الشقاوة فهم مصحوبون بصحبة, بصحبة السياطين, السياطين. تأزهم أزع كما قال أم الله أم عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا وقسم قطعوا هذا الطريق إلى الله تبارك وتعالى مصحوبون بصحبة الله تبارك وتعالى فهم الله تبارك وتعالى إمتنا عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى واحد، فخط خط مستقيماً، وخط عن يمينه خطوطاً. وعن شماله خطوطا وقال هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله فيا من أردت أن تسير إلى الله تبارك وتعالى اعلم كلما سرت إلى الله تبارك وتعالى سيرا حفيثا على هذا الصراف الموصل إلى جنة الله تبارك وتعالى فيكون سيرك هكذا على الصراط المنصوب على متن جهنم انتبه جيدا بقدر سيرك إلى الصراط المستقيم في الدنيا الذي تسأل الله تبارك وتعالى في اليوم أكثر من خمسة عشر مرة أن يرزقك إياه فبقدر سيرك إليه يكون سيرك على الصراط المنصوب على متن جهنم فمن الناس من يسير على هذا الصراط كالبرت الخاطف فيا من أردت أن تسير على هذا الصراط المنصوب على متن جهنم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر اعلم أنه مظلم. وأن الأعمال هي التي تنوره يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى فيا من أردت أن تستقيم على شرع الله وعلى طريق الله تبارك وتعالى فلا بد أن يستقيم القلب على طاعة الله تبارك وتعالى فهذا القلب هو الذي يسير إلى الله فاعلم أن السائر إلى الله يسير إلى الله عز وجل بقلبه لا بجوارحه فالتقوى يا عباد الله محلها القلوب للجوارح قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإن استقام القلب على التوحيد وعلى على طاعة الله استقامة الجوارح وأيضاً على طاعة الله تبارك وتعالى ولا يسلم هذا القلب ولا يستقيم على طاعة الله إلا إذا حقق التوحيد لله تبارك وتعالى وتمسك من الشرك صلى وتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من كل ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى فيا من النبي في شرع الله تبارك وتعالى اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن الله قد حزب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته وقال صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا وكذلك لا بد أن يستقيم القلب على ذكر الله تبارك وتعالى ولا يكون من الغافلين فالقلوب تطمئن بذكر الله عز وجل قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا فإنه ولي ذلك والقادر عليه وكذلك لا بد أن يستقيم القلب على أمر الله تبارك وتعالى وأن يخالف نفسه التي تأمر بكل سوء ويمثل أمر الله تبارك وتعالى ويخلص العبادة لله عز وجل ولكن هذه الاستقامة لا تتحقق إلا إذا قام بالقلب مقام الخوف من الله عز وجل فإن خاف القلب وخاف الإنسان من الله عز وجل استقام قلبه على طاعة الله عز وجل وهذا الخوف لا يكون ولا يقوم بقلب أي إنسان إنما الخوف من الله لا يقوم إلا بقلبه قلب من امتلأ قلبه بالإيمان وبحب الرحمن سبحانه وتعالى وقال الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين بواب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبوابا كثيرة في كتاب الإيمان قال باب حب الرسول من الإيمان قال باب البر والأعمال من الإيمان واستدل بقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشدث والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم الخوف بقلبك إلا إذا انتلأ القلب بالإيمان وبحب الرحمن سبحانه وتعالى فالخوف يا عباد الله سوط يقوم الله تبارك وتعالى به الشاردين عن صراطه المستقيم سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخوف منه واعلم أنه ما تجرأ إنسان على انتهاك حرمات الله إلا بعدما غاب عنه الخوف من الله عز وجل وكيف تخاف من الله عز وجل أهلم. أهلم. أهلم أن الخوف أهلم. من الله عز وجل, عز وجل. منزلة عظيمة, عظيمة. عظيم. توصلك, توصلك إلى صراط, صراط الله, الله المستقيم, المستقيم. وتجعلك, وتجعلك تصل إلى جنة, جنة الله عز وجل, عز وجل. وتكون, وتكون من الآمنين في الدنيا, الدنيا قبل, الاخرة. قبل الآخرة فلا يتحقق, فلا يتحقق لك ذلك إلا إذا كان عندك يقين, يقين. يقين. بأن الله عز وجل أعدى لعباده الصالحين جنة عرضها السماوات والأرض وأعدى لمن عصاه نار وقودها الناس والحجار فإن كان عندك يقين بهذا فسوف يقوم بقلبك مقام الخوف من الجليل سبحانه وتعالى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ثقراء الناس وسقطوهن فقال الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منهما من أهاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ذلك حينما تعلم أن هذه النار أعدها الله عز وجل للعصام أعدها الله عز وجل للمحاربين لشرع الله للمحاربين لأولياء الله تبارك وتعالى حين علم علمت ذلك فإنك ستخاف من الله عز وجل واعلم أن هذه النار تغطاظ من الطغاة ومن العصاة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفير واعلم أن خوفك من أن تحرم من النعيم المقيم فهذه أجل حسرة وأعظم حسرة يتحسرها الإنسان حينما تعلم أن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فتخاف أن تحرم من هذا النعيم حينما تعلم أن الله عز وجل قال للذين أحسنوا الحسنى وزياده فتخاف أن تحرم من النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم في الجنة حينما تعلم أن الله عز وجل يمتن على عباده يوم القيامة ويطلب منهم أن يزيدهم من نعيمه فيقولون له يا رب وأي نعيم أفضل من ذلك فيقول الرب تبارك وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل نعيم في الجنة فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأصلي وأسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورا أقول لكل من أراد أن يستقيم على أمر الله عز وجل هذا لا يكون إلا بالخوف من الله عز وجل فالخوف من الله سوتٌ, سوت يقوم سوت الله تبارك الله وتعالى به الشاربين, الشاربين عن صراطه المستقيم, المستقيم فيا من, في من تجرأت على, على شرع, الله شرع الله وتركت طاعة الله, الله وتركت التمسك, التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بأن هناك يوم مجموع فيه الناس، وهو يوم القيامة. يقتص الله تبارك وتعالى به من العصاه، حتى أن الله عز وجل يقتص من الشات القرناء للسات الجلحة. روا ابن ماجه. وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمهاجر الحبشة واستمع جيدا إلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم لتعرف كيف تجرأت الناس على شرع الله وعلى أولياء الله تبارك وتعالى وصرنا في زمن يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق الرويبوا وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل التافه يتكلم في أمور العامة ويا للأسف. أن الناس يتبعون كل ناعم، كما قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوا. قال صلى الله عليه وسلم خبروني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقام رجل فقال يا رسول الله رأيت رأة عجوزا تحمل جرة ما على رأسها فقام شاب فدفعها في ظهرها فدفعها في ظهرها بين كتفيها فجثت على. ركبتيها وقد انكسرت كلتها فلما استوت المرأة على الأرض قالت لهذا الشاب ونظرت إليه قالت سوف تعلم يا غدر سوف تعلم يا غدر أي يا ظالم يوم يضع الله تبارك وتعالى الكرسي ويجمع الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم وتشهد الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم مكاني ومكانك عنده غدا قال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت, صدقت, صدقت لا يقدس الله عز وجل أمة لا يؤخذ من قويهم لضعيفهم سوف تعلم يا غادر سوف تعلم يا ظالم يا من تعديت على أولياء الله تبارك وتعالى يا من حاربت شرع الله تبارك وتعالى بالحيلولة بين الناس وبين علمائهم سوف تعلم يا غادر سوف تعلم يا ظالم يوم يسمع الله الأولين والآخرين لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أن الله عز وجل يقتاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء وفي حديث ابن أنيس يقول الله تبارك وتعالى أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد عنده مظلمة حتى اللطمة حتى اللطمة قال الله عز ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لا يقوم بقلبك مقام الخوف من الله, الله وأنت تأمن مكر الله تبارك وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فكم من سعيد بجاهه وبماله انقلب عليه حاله, حاله انقلب عليه حاله فأصبح يقلب ويضرب باليمين على الشمال فبينما بدر حاله مستنير في ليالي التمام إذ دخل في الكسوف فدخل في الظلام فأبدل بالأنس وحشة وبالقرب إبعاد وبال وقر بإعراضه عن الله تبارك وتعالى فلا تأمن مكر الله فالقلوب بين إصبعين من أصابع الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل وجل أن يثبت قلبه على ديني، فكان يقول يا مثبت القلوب صرف قلبي على طاعتك. يقولون أو أن القلوب لا تتقلب. يا رسول الله. قال نعم. ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا تأمن مكر الله، فلا تأمن مكر الله، وباد في طاعة الله تبارك وتعالى، وأنت كذلك، لا تأمن أن يختم لك بخاتمة الصلاح. فقد يختم لك بخاتمة السوء والعياذ بالله فيا من تكلمت في دماء المسلمين لا تتجرأ على ذلك فإن الله عز وجل سائلك يوم القيامة بكلمة استبحت بها دما من دماء المسلمين سيقف القاتل بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني وجرحه يسرح يقول سل هذا فيما قتلني. قتلني يا من قتلت نفسا بغير حق, حق. يا من قتلت نفسا متعمدا عمدا. اعلم أن جزاؤك عظيم في كتاب في الله, الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا عمدا. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له ولعنه عذاب عذابا عظيم, عذاب عظيم. أنت لا طاقة لك بعذاب الله عز وجل فربما تكلمت بكلمة أو حرّطت إنسان على إنسان بكلمة لا تلقي لها بالا يه الله عز وجل بك أربعين خريفا في النار والحياة بالله فنسأل الله عز وجل أن يزنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطر وحلم أن الأعمال بالخواتيم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله فيدخله فالأعمال بالخواتيم يا عباد الله فخاف, فخاف من الله عز وجل, وجل, وجل الجليل خاف منهم وباتر للأعمال الصالحة, الصالحة ولك في صحابة, صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسوى كانوا يخافون الله تبارك وتعالى أعماله دائرة بين الخوف والرجال يخافون ويعملون ويخافون أن يقبل الله تبارك وتعالى منه قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة, وجنه تظن عائشة أن هؤلاء الذين يسرقون ويزنون والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها أن الأمر ليس كذلك بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم ينام عمر على فراش الموت ويدخل عليه حبر الأمة وترجمان القرآن ويبشره ويقول له أبشر يا أمير المؤمنين فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ولئن ثارفته لتفارقنه وهو عن كراد وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ولئن لا لتفارقنه وهو عن كراد إلى أن قال له عمر أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك من من الله عز وجل انتن به عليه وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر فذاك من من الله عز وجل جل ذكره انتن به عليه وأما ما ترى من جذع فذاك من أجلي ومن أجل أصحاب والله لو أن لطلاع الأرض ذهبا لفتديت بها من الخوف من الوقوف بين يدي الله عز وجل يخاف أن يختم له بخاتمة السوء وينام معاذ بن جبل رضي الله عنه في طاعون عمواس على ثراش الموت ويقول لأصحابه هل أصبح الصباح يقولون لا بعد هل أصبح الصباح يقولون, يقولون لا بعد فيقول في أعوذ, أعوذ بالله من ليلة أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار اللهم إنك كنت تعلم أنني أخاف فأنا اليوم, فأنا اليوم أرجو, اليوم أرجو. فأنا اليوم, اليوم أرجوك فيا, فيا, فيا من تجرأت على حدود الله, الله, الله خاف من الله, الله, الله عز وجل, الله وجل وجدد, وجدد نيتك, نيتك تجاه, تجاه إخوانك, إخوانك فأنت تعيش في بلد مسلم, مسلم, مسلم وإن كان وإن هذا المسلم مذنباً, مذنبا فكن رحيما برح به, برح به, برح به برح فالله عز وجل رحيم, رحيم, رحيم, رحيم أرحم بعباده, رحيم بعباده, رحيم بعباده من هذه الوالدة لولدها التي جاءت, جاءت تبحث عن ولدها في السب فلما أخذته, أخذته, أخذته ألتقته في صدرها أخذها وأخرجت أخذها سديها فأرضعته قال صلى الله عليه وسلم أترون, أترون هذه نار طارحة نار ولدها في النار قال لا يا رسول قال لله أرحم بعباده من هذه دولة الله, هو. الله هو. خلق الرحمة مئة جز أمسك عنده أمسك تسعة وتسعين وأنزل جزء. إلى هذه الأرض جزءا واحدا فبه تتراحم الخلاء حتى أنك تجد الدابة الغسوم ترفع حافرها عن ولدها مخافة عن تصيبه الدوام يرحم بعضها بعضا ونحن لا يرحم بعضنا بعضا, بعضاً. لماذا؟, لماذا؟, لماذا أصار هؤلاء كفار والله ما تعاملنا مع الكفار هكذا كما أمرنا الله عز وجل والله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا يكونوا مؤمنين فما بالك بمن يعادي من هو على دينه ويتمنى أن يستعصله بالكلية من أجل ماذا من أجل ماذا؟ من أجل أخطاء وارد وارد أن يخطئ كل أن يخطئ كل إنسان فكن رحيما فالله عز وجل يفتح التوبة لعباده وإن كانوا كافرين ألم ترى إلى أصحاب الأخدود كيف قال الله عز وجل فيهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا عذبوا أولياءهم ويفتح لهم باب التوبة ونحن نغلق باب التوبة وباب العفو وباب المصاصحة عن من يشهد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بسبب ماذا بسبب غياب نور الوحي ونور السنة بسبب النطق في هذا الزمان الرويبضة الذين يتكلمون في أمور الناس وهم لا يفقهون شيئا كيف يا عباد الله تقاب البينات بالسهل اليسير أن يقول إن إنسان على شاشة من شاشات التلفاز فلان هذا اختلس عشر مليار جنيها والجميع يصدق والجميع يصدق هكذا تقبل الدعاوة كما أراد الله عز وجل والله إن الله عز وجل سائلكم أيها المستمعون إلى كلام هؤلاء والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون ما هكذا تقام وتقبل الدعاوة انظر إلى سيد المرسلين ولعل هذا استطراب ولكنه والله خوف على كل إنسان يتكلم بغير ما أراد الله عز وجل مخافة أن يختم له بذلك جاء بلال جاء هلال بن أمية صحابي جليل فوزد مع امرأته رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر قال جئت عشية يا رسول الله فوجدت كذا وكذا ما تنتظر أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الرجل لا يهتك ستر نفسه ولا يفضح نفسه فلا يقول هذا إلا إذا كان حدث يقينا فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هلال يا هلال البينة يا هلال وإلا حد في ظهرك وإلا حد في ظهرك يا هلال فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا فهذا شرع الله إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة صرنا نقبل هذا مما لا خلاق له مما لا تقوى له مما لا يخاف الله مما يبارز الله عز وجل بالمعاصي والذنوب بالليل والنهار ماذا يسمع الناس اليوم هل يسمعون إلى علمائهم هل يسمعون إلى دعاتهم حيل بينهم وبين ما يشتهون بسبب ماذا بسبب الافتراءات فأقول أننا لا ننصر شخصا بعينه ولا ننصر جماعة بعينها إنما ننصر شرع الله عز وجل ولا تحيز لحزب من الأحزاب فلا حزبية في دين الله عز وجل إنما المقصود هو شرع الله إنما المقصود هو الإسلام ففي يا أمة الإسلام فهذا استخفاف بالعقول اليوم يخرجون للقضاء على الإرهاب أي إرهاب هذا أي اليوم تقضون على الإرهاب وقبل ذلك. أين كنتم؟, كنتم. أين كنتم؟, كنتم؟ يا ذوي العقول كول. اليوم تقضون على الإرهاب إرهاب. اليوم تتكلمون في مصالح مصر. مصر إن الذي يريد أن يعمل لله فيعمل لله عز وجل في أي مكان إن كان في المقدمة فهو في المقدمة وإن كان في المؤخرة فهو في المؤخرة تحت أي راية من الرائعة يعمل لله أما الذي أراد الدنيا وزينتها فهو لا يعمل إلا لهواه واعلموا يقينا أن صاحب الهوى لا يستحق أن يكون إماما لا يستحق أن يكون إماما فالله عز وجل عزل إمامته قال الله عز وجل عن إبراهيم إني جاعلك للناس إمامة. امامه قال ومن ذريتي إمامة. قال لا ينال عهد الظالمين إمامة. وكل متبع لهواه إمامة. فهو ظالم إمامة. والله عز وجل امر بعدم اتباعه إمامة. فقال ولا تتبع إمامة. من اغفلنا قلبه عن ذكرنا إمامة. واتبع هواه وكان امره فرطا فالباطل يا عباد الله لا جلال, جلال. والحق إمامة. ودولة الباطل ساعة. ودولة الحق الى ان تقوم الساعة. فارفع رأسك ايها الموحد. ولا تخاف من احد. ولا تتكلم الا بالحق. ان وجدت خطأ فبين الخطأ. ولا تتحيز لانسان بعينه. ولا بشخص بعينه. ولا تتلقى اوامر الا من الله عز وجل. لا تتولقى إلا ما يوافق شرع الله عز وجل ولا تتكلم في دماء المسلمين فإن الله عز وجل سائلك يوم القيامة فأسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يعز الإسلام ويعز أهل الإسلام اللهم أعز الإسلام اللهم عليك بأعدائه الدعوة والدين. اللهم من أراد الإسلام بسوء، فشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام بسوء، فشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم عليك بمن حاربك وحارب سنة نبيك. اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك عبادك المستضعفين عوناً. نصيرا يا رب العالمين اللهم مكن لعبادك الطائعين الذين يقيمون شرعك يا كريم اللهم عليك بطاغية الشام الذي يقتل المسلمين الذي يقتل المسلمين ولا نكير اللهم عليك به في هذا الشهر الكريم اللهم عليك بكل ظالم اللهم عليك بكل متكبر اللهم عليك بكل جبار اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم احقن دماء المصريين يا رب العالمين اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما هبطنيها رب العالمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها اللهم اينا ردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا سببا في إراقة دم مسلم يا رب العالمين يشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وحشرنا مع نبي الأنام اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا رب العالمين اللهم للقرآن الكريم رضع قلوبنا وجلاء حمومنا واحزاننا يا رب العالمين اللهم اجعله شفاء لنا يوم أن نلقاك اللهم اجعله شفيعا لنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين واقن الصلاه